الحصه الثالثه معنا عنوانها الجبل المتواضع الالباني رحمه الله الجبل المتواضع قلت وما رفعه الله تعالى وما رفعه الله تعالى اي رفعه وكل رفعه إلَّا جزاء تواضعه إلَّا جزاء تواضعه وتلك سُنَّةُ رب العالمين التي تقول وما تواضع عبد لله الا رفعه والعلامة الألباني لا يفوته التواضع أبدا فهو المتواضع أولا لا يرضى الثناء لا يرضى الثناء وكم أجاب الثناء بدمعات حارة يعني في أحد المجالس مرة واحد من الطلبة والله يكاد ما يكون قال شيء كل اللي قاله ان الله امتن على هذه الامه بعلماء وكذا ومش عارف ايه ومن هؤلاء العلماء محمد ناصر الدين الألبان يعني كلامه كان يعتبر كلاما عمن فبكى بكاء حرا وهذه كانت محاضره له بعنوان هذه دعوتنا فبكى بكاء حرا وأجاب على هذا السناء بكلمات ابي بكر الذهبيه اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون إذا أول سور تواضعه أنه كان لا يرضى بماذا؟ بالسناء والمحمدة وأجاب عليها مرة بالدمعات الغالية ومرة أخرى ومرة أخرى بحكمة أبي بكر الغالية اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تواخذني بما يقولون ولطالما كان يرد ما في نفسه وفي النفس فيها ما فيها بما يذكرها أبدا يقول ما أنا إلا طويل علم فالإنسان فعلا إذا أراد أن يبلغ التواضع عليه أن يزم نفسه لأن نفسه تطمح وتتمنى وتريد وتطمع فهو دائما كان يرد ما في نفسه بقول ما أنا إلا طالب علم وسالسا فصط نفسه للناس فلجلس مجلسا يعلو عليهم فيه ونداؤه ونداؤه اياهم خير شاهد فطالما يقول يا استاذ ما ينادي احدا باسمه يا استاذ ولو تبسط مع تلاميذه الذين هم في سن ابناء ابنائه لو تبسط كان يقول يا ابا فلان يا ابا فلان وهذا لا شك من تواضعه رحمه الله تعالى حتى كان يقول أبدا في مجالسه افدنا يا استاذ يعني اذا تكلم هو وانتهى كلامه كان يشير على بعض التلاميذ يقول له أفدنا يا استاذ يعني عندك زيادة على ما انا قلت قل فدنا وحسبك رجوعه وحسبك رجوعه إلى الحق فهو علامة التواضع الكبرى فلا يتكبر تكبر أقوام ولا يجمد جمود الصخر على قول قال به لان في ناس عندها جمود وتكبر عجيب لا يمكن ان يرجع عن قول ايه قاله حتى ولو امن في قراره نفسه ان هو ايه خطا ولو رجع لازم يرجع رجوعا ايه مغلفا تمام ذكرك بالافغاني عندك كام سنه ثلاثين سنه بعد عشر سنين تسألوا عندك كم سنة ثلاثين سنة الله ما زدت عشر سنين لكن اللي في دماغي ما غيروش <تصفيق> اللي في دماغي ما غيروش فرجوعه للحق علامة تواضعه الشديدة رحمه الله وأما ملابسه فإن كانت فإن كانت فيها الزينة فيها الزين والجمال لكنها لا تخرج لا تخرج عن حد التواضع وآخر صور تواضعه هو عدم حبه الشهرة والمعرفة وقد ابى في بعض الايام ان يذهب الى بنغلاديش مخافه الشهره وماذا والمعرفه يبقى هذه كم سبع ماذا صور وأشكال وأنواع في تواضع شيخنا رحمه الله هذا التواضع فيما ذكر تواضع في كلمة تواضع في ملبس تواضع في تبصف ومعشر للناس تواضع في العلم رحمه الله تعالى قلت فحق أن يرفع فحق أن يرفع لسنة الله تعالى التي قضى بها وقال فيها نبيه صلى الله عليه وسلم من تواضع لله عز وجل رفعه من تواضع لله عز وجل رفعه صلى الله عليه وسلم حتى تواضعا فقال اللهم أحيني مسكينا وابى أن يقول أحد وأبى أن يقول أحد أنا خير من يونس بن متى وقال للأمة لا تطروني لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم صلى الله عليه وسلم ولذا قال الله تعالى في أول صفة في أول صفة من صفات عباده الذين يمشون على الأرض هونا. وقال أذلة على المؤمنين يعني تواضعا وحسب المتواضع شرفا أن الملك يأخذ بحكمته الملك يأخذ بحكمته فإذا تواضع قال الله تعالى للملك خذ بحكمته وإذا تكبر قال الله تعالى للملك دحىت حكمته حكمتي هي جل شيء من قطعه حديد بتوضع عشان ايه تحكم الايه السيف وتوضع عند اللجام لجام الدم خذ بحكمته فإذا تكبر قيل للملك دحك حكمته وما أحسن ما قال أبو يوسف تلميذ المزوا حنيفه ما جلست مجلسا أحب أن تواضع فيه إلا رفعني الله عز وجل إلا رفعني الله عز وجل والله تعالى يعامل العبد بنقيض قصده بنقيض قصده فمن اراد الشهرة هجر ومن طلب الخمول وعدم الذكر عرف والكبر آفة حسبك شرا انها مهلكة ولو كانت بمثقال ماذا ذرة وأنها اعظم الذنب يعني بعد الشرك طبعا ولو قلت اعظم من الزنا ما أبعت ليه لان المتكبر ده منازع لمن لله في ربوبيته الكبرياء, وإيه؟ الكبرياء والعظمة إزار الله ورداؤه فالمنازع منازع لله لكن الزاني قد يزني لماذا لغلبة شهوه لضعف بشري ولذا ما أحسن ما قسم الإمام ابن القيم الذنوب إلى ذنوب سبعية وذنوب شيطانية وذنوب كذا وكذا وكذا فذكر ابن القيم الكبرى على أنه من أعظم الذنوب. ولذا شوف قال لنا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال إيه؟ بينما قال لأبي زر وإن زن وإن وإن سرق لكن لا يدخل الجنة بكبره ابدا لكن قد يدخل الجنة بذنوبه الأخرى يغفرها الله تعالى له نعم فإن سألت ما السبيل ما السبيل أن يكون المرء متواضعا فإن سأل سائل ما السبيل أما الأول فالدعاء اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة مساكين. ثانيا التقلل من الدنيا تكون عبدا نبيا او ملكا نبيا فقال اكون عبدا نبيا ثالثا ذم النفس وهضمها ومحاسبتها لأن الكبر ده مصدره فين الطمع والتمني والرجاء والتوسع في الدنيا فهو يقسر هذا وفي قصة كده رونا عن الشيخ شعراوي عفى الله عنه لما رأى نفسه يوم من الأيام في منصب الوزارة ويعني فرح بنفسه وطمحت نفسه أوقف السيارة عند بعض المساجد قال لابن وافنه ونزل ضل الولد يبحث عنه ولده فدخل المسجد فوجد أبا فين في دورة المياه وماسك الخرطوم وعماله يمسح دورة المياه عشان يكسر ايه يكسر ما في نفسه. لما رأى نفسه فين؟ في أبهة الملك وعظمة الوزراء. فالإنسان لابد أن يكسر هذا في نفسه قبل أن تحمله نفسه على الكب. من تحمله نفسه على هذا؟ الشيخ الشغل الباني أول ما يسمع ثناء كان بيرضى به على طول يجيب. اللهم اجعلني خيرا مما ظننون واغفر لي ما لا يعلمون ويمكن عندنا مثل في هذا الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله ما كان يرضى باي محمد ولا ثنا ونذكر في بعض المجالس كنت بقدمه فيعني قلت فيه كلمه قد تكون فيها قد يكون فيها شيء من السناء فبحثت عنه و بقدمه في المجلس بعد تبييض الصحيفه بواسطه الشيخ احمد فهمي ينبغي تكميل النفر مواسطة الشيخ محمد عم وطبيض الصحيفة وتكميل النفع دي كتب للشيخ محمد عم له كتاب اسمه تكميل النفع وكتاب اسمه طبيض الصحيف فأشار إلي أحد إخواني في المجلس يعني عمال يعمل لي كده بقول له في إيه؟ قال لي اسكت الشيخ مش هيتكلم خلاص طبعا لما سمع هذا السنائي شيخه غضب فبنبحث عنه لأنه دخل دورة المية وقال مش هيخرج لما العشاء يجب لم يكن يرضى بأي سناء أبد رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ الالباني كان بيكسر هذا في المتحدث. ما يرضى بأي كلمة سناءه كان دائما يردد ما أنا إلا طويل به طويل بعلم رابعا مجالسة المتواضعين والبسطاء ولذا قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه خامسا مطالعة سير سير أهل التواضع والمسكنة فهذا هو السبيل إلى طالب علم متواضع يا طالب العلم ولكم في شيخكم الالباني رحمه الله تعالى اسوه حسنه لما كان جبلا متواضعا رحمه الله تبارك